للله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وتابعيه ومواله أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين كفروا من قومه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 فَأَذْكُرُوا أَلاَ أَضْلَعْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِدْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال الذين استفروا إنَّ الَّذين آمَنْتُمْ بِهِ كافِئونَ فَعَقَرُنَا قَتَوَاتَهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا طَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم أسرفون وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأنجينا وأهلهم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 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا اصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَجْرُكَ عَشْرَ كِسَفَيْنِ لِلَّذَانِ وحونا كميدي هاي عشي غذي إنو سعودي كنا سعبتنا تفسير كقرآك كريمك ها سدأي اللغاتنا يدربونك كوباني هاي أيضا شنيا إذا ندرك باللعبان هيا كنمندا من سورة العرف أيضا شديتني تضبان واكواكي هاي من السورة نفسها إسلت سورة العرف كميدي صورة العرف وصورة مكية هاقنا توحيد في يوم مريسة وغفر دوبا وعاين كجرني قصة اللحا أيين تيكوا بعد النبي الله عليه السلام يومدي سيكشقني سنتي قلالي كل قلقى سدي اللبان أي عجر كمان تكبل اللبان قال تعالى بأحجر وإلى عاد ولقد أرسلنا نوحا لقد أرسلنا نوحا وإلى عاد شير عدوحا نهو درني أخاهم ولا القض في النساب ولا لها لا في الدينه ولا الماء يقومت قال أول ولا لك الله در عد واحد قبل عد واحد لورنج ابن إيرم ابن صام بن النوح على بيسلا نبي الله النوح بعد أوجي سلاف هذا ساس يشوفنا ويهيم كرقة قوم النور خير عد بحجة قومهودة وإلى عاد خير عد واحد نودرني ولا الكودة هوداً أهباً أدرني هالهود وحيري يا قوم تروا أعبدوا واحد عابدان الله معبود حقا ما لكم إذن مسغنا من إلهنا بي لا تيمد غيره الله أنا أحي أفلا تتقوم مولداً ألك بقين وأوامر الذين فرّوا إلى أنقذناهم، وأهلي الذين كرّوا بين أهليهم كثيّرين، وهذا دعوة نبي الله إنه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أيكم إلا من أجاي، ودعوة كذلك ودركتا. يا قوم الله ما لكم من إله غيره صالح من يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره انتكاد بيس سيدة كنت قندنطا إذن دعوة الأنبياء واحدة نبي يرسلوا ليهين دعوة عيدات كأوه يا رأيان وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويتني بطاقه سيدة سعى الرسول والبللات برأي Mithil al-arkana uumaddi, uulayyi mithil al-addi rai Maka Sida silla mida Ardassa araykauduwa mithiliyata Hadalki nabi nuhlahu jawaabai Nabi hudnallahu jawaabai Nabi Inna la naraaka fi faha, Inna la naraaka fi Anta sahirun majnun وهو يا حبارات كله اللي نعي الرسولا ويسقومت دعوة الرسولا نويسقومت كل كدعاء الرسولا إنام بدور الله يعبد ملك ملك الله قدري إلى وين واحد كليات دري الرما الله دري خصوصا وهداية البشر أوك إلا هنوني لكنه حجاب له هو محمد كليات كديعي والنبي نخبرك يا النبي محمد اللي هو يريد صحير ومجنون سوى بكواه اوه معلم كاميدا داركم اوهر ايه ايه كواه قدام بايا ودق او معلما ايه حجاد اوشاها ايه افقام ايه ادليس نبي الله ادم لتقلم ايه سيه نفتي سيبه وليجوه كلها جوابت الله ايه نبي هود مغل قال الملأ أضيال الذين أضيال كفروا حق ديد من قومه نبي هود قراب ديسا قرير عاد كميدا وحيرا دين إننا نجا لنراك وكوجدنا هودادات في سفاة دفلا النمو سفاة الله بيكا كوبانتا قلة العقل والحلم قفان تبعديا كيسية القدل هاي عقلك فينا اللهي قبعة دول لبذا مدلي ياي هو أنت عقل هدول ياي وحياة الله عقلك علينا حدود دجني هنا دجنا ثو وحياة لبذا بيسا لبذا بنركو ويسفه نو فل الوحى ويدرب والبكل عايا دنتي سنة عن انقراني يا وحى ودي بندابيا يا وعي أنت أكولا حدادا سفه أيه وعن عقلك هو ama dadanta dad umay qabiil ka dad kale ay ilaalki kama soo horjeesateen ila qabiilki markaa uu ku kulansana galimo isna uga uga تبني منا مليهدو وإننا لنظلوك وحنوتكو مرينينا من الكاذبين بكبين بين يالك أنخوص القرى هين إنك ميتاء وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما بينه إلهي أولين أهو أنه كان بحشي يسعنا قرن ماينه خلق فكان نذير عليه الصلاه والسلام معر منحنا حراق سو كان ليورنكره اني هو الرسول النبي أمورا قال ووحو يري النبيون يا قوم أرني من في آي ديني أيها القوم ليي ياي يا قومي كارا بو ليس ما هنن باني سفاهة شفاهه حضيره وعد والله ما أما عقلي يران أما دواع يا داني شاقي نتنا إبو ما سجنا ولا خني عنينا حصول مغلطيرانا هاي من رب العالمين أمك ربك رب العالمين أبوري إنما ملاهي حدي يا الله يقدر يقو كارسالة عيد العسل أري ما صديقه دجال الإنسان ساتونج المجرد هو بالله قوم كرابي إلين قارسي قولن جارسيه وانا انغا لكم يدك ناسخ بان من يريد على حقنا امين امنا اورسالا هم بانوا هاي قيمهي بين من دوت امين من ذاعه او امين ايانا هي ما سوى هذا جاءكم وأنا إذا إذنتم من من ربكم خبيجين حق إذن كتمت على رجل على لسان رجل من عرب في كورك وأذن كتمت إن كسر منكم إذن كرل على إذن كدر شيء إحنا عنك أهودا لينذركم لكي ينذركم إن أنت كأذن تيجو درادر أيذن كتمت حسمية وحلالية بها كل كاشو خصوصيه او يريدوا لكم جعلكم ابا اذنكا يلي خنا فاء كوا حرى او جنين من بعد قوم نوح من بعد هلاك قوم نوح نبي الله نوح قوم كسي هذه قوي وزادكم وليبعدينك عارهان، يبوح ليدين كربيعي، في الخلق حاجة بورستة بسطة في السنان، لينك يجا كملا إلى الذي هي طبعا نلوموها، قكاد الحبلا، هو وصدق الله في قوله، إلى مذات التي لم يخلق مثلها في البلاد، كل كقوة لسوا كل ذعر عينا، لينك زايد لينك ليجول ليدين كربيعي. يفلكوا قرابا خصوصا على الله الله برواق يالكي ودينك برواق يالك لعلكم مركم مدين هذا الخصوصات النعمويين كأب وغنم هذا نخلان خفليحون هنا دليلان كانوا هدول يا أخيرا الله بذبه هنا تقولي بانتان أيه مركم مدين هذا ابن النعموزي شا كم هني ويلان هدول كانوا دبر يا أكبر آنوتهم آخرنا عذاب أبدا أي أبنو بني سو و أرسل إلى عادي خير عدوح أن أدرنا أخاهم وراء القوت خودنا هذا أن أدرنا نسب كله ذاكي بين النري إساق وحال ورنجي قي. خود ابن سالخ ابن ألف شخاء بين الصام بن النوح عليه السلام وعجمنا إلى الآيان إذا أول ما تكلم بالعربية يقول العربية وحكوا هذا نبي الله يهود أي أول رأيي وإلى عد وحان الدرمي أخاهم ولالكود في النصف لا في الدين نصف كأي دلشد أقول ولالا عشان دين لو ذاقين فلهود حجر يا قوم القراب عبدوا وحال عابدا ألا هم عبودك حقا بل لكم إذن مصقنا من إلهي لحد العابدا غيره إبعانا هاي أفلا تقوم ووين أن لك بقيم قال الملأ وضيال وحي إلى الذين أضياد كفروا حق جيدا من قومه نبي الله هود تكيسي كميدا إنا أنك لنراك وكوجل نهود في شفاهات إنا الضفلان لما قده كسو قمتعي وإنا أنك لنظنك وحنكو ملينينا كادين ننبنشا قاية أو من الكاذبين إنت بنتشقتك ميلا خلا النبي هو زمحيري يا قوم قرابو ليس ما هنم بانجا سفاهته حبيرة وعذوف للماه إبو ما سقنا ولكنني أنيكا خسول مثل ذر من رب العالمين هو كردي حقي يا الله يقدر أي وبلغوكم إننا قارشية في الصلاة ربي ربك يوحو إياتي لي وأنا أنيقا لكم إذينك وأني ديناي ناصح ناصح إي أنصح وكالدوانيه نبي النحوه يري وأنصح لكم نبي الله ناصح أنصح وفعل ناصح نوائسهم كلك تججد إي عصبونان إي الدوان فعل يا كلك أنصح أيّاك هلير ناسح وأودع ولا وربضنا فمن لوحنا دعوة أن نكول أمي ذا هاي وأنا أنا ناصح ناسحهم ويدين خير ميري وحونات أجا حدوا أدون جري يهدوا آخر جيري, يهدو جيري. نفطر فايدين شاقي ناصح بعنا هاي من يدين دعالة حقنا أمين أمينه قيد حقي لجان مني لا خونكم ولا غوشكم ولا أكذبكم كما أنني مأمور على رسالة ربي لا أفرض في بلاغها كل آمن أو حليني يا رسالة هو عيو إياه عجبتم واحد لا يرتين أنجأكم إنه إني جمد يكرموا من ربيكم خبيدين حقين كثيمين على الرجال من العرب في كركل عيقوتم منكم إدinka إدinka ميلا أيون ذراكم إنه إدinka الرجل كترادرنا إدinka كتير مدعوة يا واحد يا وإدinka أيون بعكم الله إدinka دجا الله أما على باخرة نقول الله هاي شيء من مشقة وضيع إن إدinka أي واحد يجي واندها ولا تدله إدinka كتير متاعون والكرو خصوصا الفورتيج علىكم والربي إذن كوك الله ليسي مظنى إذن كما هذن قول <تصفيق> واذكروا واحد حصوصتان إذ وقته جعلكم إبا إذن كيالي خلفاء كوى الدماري من بعد إلاك قوم النوح نبي النعدات كيسي حديل الدبرقو ييقراشت أي إذن كالإذن باقي إلي وإياكي باقي كارتي إبابة ليقوم بوني أياتي فزادكم محونا البايدين كردية في الخلق عجابورسة أفسد حاق بيرقية نمو أي رب بايدين سية أفاد قروح على الله هذاي تعيش بايدين لا إنتي اللي دبر جوي إذهب دارن سان إيه هذاي تاعي قوادة كردية كيه هذاي تاعي إحنا ديني جا أنا جو لا أحم الذين كدجى وبروا قيما بدن فذكره على الله ألا بروق يالك لعلكم مذنبين تفلحون إن دليل هذا الكلام يدعوا لعمرك جاهلي أي جواب الله عليه قلوا وعي خير عذ اذيتنا خد مواجه أضنولت من في العبودة إن نعبدنه الله وحده كلي وهو نظرة أنه كتغن ما أرابك أي كان أهي يعبدوا أباؤنا أبيالك أنكوا يعبدك وحيال أبها أصنامها أبيال عابد جيرال إن أنه بناك كمرنا وأنه كده يعبدنا تسألنا الله من مياه جوابت نعم تسألوا ليم هو أبا الله قبل الله وارك أعبد الله قالوا كم من اله غيره سيرحنا غمرت وعال يري فاتنا وعبر نورته ماذاوت بما عذابك تريدنا نوقوودين ان كنت عادتاي من صادبي ان دروند دا شغته خذاك دا. كمي داي كما يلينده دا ولا اي عذابك كان دبي يا ان نوقو عذابك اللي يلاكو عداذي بانتوذي قران معيان الاهدي الدن بداف ايه عافمان ايه بلواق كتوب الهايان بي عذاب كتوب عيان تقنم هيركا قارتا ايه قراد يران ايه دوفلان لمكبدا فر الله ما اراج قال النبي هدو قد وحارونا وقعائنوا عليكم كوركينا من ربكم فبدجين حق وعايزين كسعوا لعي وغضبوا على أبوه، وانتهى نيجي قهرتما ذن، دينتي الدين تجدن، بعد ولية عذاب ضربت سومها، وحهبالة، إن تين وحين كان يكون عزيم، هي هو أحد يقول أمر ميزان في أسمائن، ما جعله محباهن، هو أصنمتي، وعين الارج، وحي كرانيه، وحي جلانيه، وحي كيان له، النذن الارج، اسميتهمها että edinkä magaaude, muti kulan murmeisano, odalla karabdi kaisan, odilla dihin, katsagi maino, mikä vii avulla antum edinkä ajan magaavi, ja vaabaukum, edinkä abijalkin, mennä zalla Allah, Allah muusen tejin, meha, ahen antan gabudi dela, nim Sultanin, vahjo karodiina, مرق عدي هلك موقفك نو تاعن ياي قو انكينو بما تعيدونا فنصدير الشجر فإيمانا يا عذابك إني أنيجنا معكم أنا إذا لجنا من الآدمى يو حرر ما يو بحر ما بقنا من المنتظرين ويه بكرى جانو أين أنيجنا الشجر إذا النشجر هذا العذاب رفتن طلبته الاب كي قيمه اكنا فانجيناه نبيهود بابادن والذين اخيار بابادن معه اساق لجيري الى افر باقل ايا قيسة قوشيكا تتك الرومي نبي الله النوح اساق اكدت بضن كنا مدير كل كان نبيهود ايا انت الروميسي ايا انسا ما تبحينا قرت ارداشا لدبر قويني الرحمات نحرز صلبتة أيامكوا بدباديني نحريس عصومينا النجا باب حق النجا كتمدو وأول بابه كان لمدين لجا بدبارين هو إيمانيه أمر صوب الله عليه شين ما كان وصدق الله في قوله وعن الذين آمنوا وكانوا يتبعون كل كوة لبادبارين أيه وادذكر سلي الإيمان وتقوى وا الله إلى انت كولياتي الرب الروح ايسي الروح سرعلي ويا مر الاركابه قولا لبت بعديه او البن لو بلان قادي وصدق الله في قولي على ان اوليا الله لا يخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخر إذا يجب أن يكون لدينا وإيمان إيهاته والأسيال لدينا أليس ما يستطيعون أسيالك على كل مدنة لأن هذا المخصوص يوم وقضعنا وحان قويني دابر الذين دابركم وآخر القوم كوينك أدن بأي أيان قويني كذبوا بريه بآياتنا بنيينا ودمر أو ما كانوا أنا النبון مؤمنينك وحفرنا يوم كانوا عاجودا ما ذي شير عد يا نبيهون تصلوذي قالوا عيل هذا أجيتنا مو عجود نراتي من من عبدة لسين عبدة إلى نو عبد الله يبوينه وحده كريه هو النظر أنك تجنه ما وعي كان هو يعبدوا أباهنا Abayyalka kuwaaabuza Ayaa Abii awaohan luukasoo karni Iyhdaakkaan karnaki Hinankatak noh On adiga Wakan usibat lati bin Kukuda fakaloo Niyad norati midi naam Tasanidin lai midiwa Lakat kuntum Antum waaabauukum Fibaraliin mubin Iydenki ya Abayyalki Badi aad kudaheet Ayaat kutsukmaiden Kulka waaayratka anta karabahdan ايبا هو اين واحيكا عابدان ايان اذين لايه مدون كولك هو واحد اللي يلحدي تارينتادو تاي انكنا موقفكا نجي واكنا فاتني لك علي كيالي مينو اما واحد تعدنا النوقو قودين ان كنت هدي اعطاي من الصادقين ان ترنبا شاكتا هداد كمي تاي اياد النفط اياد هو واحد الليل ان هو اينا لنظلوكا من الكادبين باهو الرئيسي حتى أن إن كنت من الصادقين أي شرطك قالين هيا ثم تنسى أي ديدانيهين قال أن بهدوح يري قد وقع حقيقاء فقع إنه داعي عليكم كركينك داعي كنس عذابية وغضب من ربكم خبقين حجي حيون إذين كيم ذو أولنا كفره هي تكذيبك أصميسين بعد كومدانتين حتى أن أعرف قنات باكو دلبتين وعذاب أنا لو كنا ترى ذلك قلت إنه دعيه بلوي كفر نمضي حتى ضرب كدسته الْحَقِّ ربكم خبيه الحقي وعيده كدعي فجس عذاب إيهوه غضب على إيهباء إيه, إيه, إيه تجادلونني ما وحد إيهولا مرميسا نبيها دوهمات حتى نوح الدفاع إيسان إيه دون إيسان سو أسماء معها سبب تنوع هو حووي أدوها الله بحيثه كون سيدقى حنبوهانا دين بعد خوشه إيسان ألا نقول مايو إذا ماشي مقع بايا إما نافع كل كان قوليه إيا برقلح إياه مقع يمقع الله بحيي مقع ذاستي بدري ماي ويحي دقع نماكا ماوزا بدري ويحي براها برنماكا ما بدري قولك ملاك لي يا رجال أن مقالة ثبان كرائح أتجادلونني هو أحد يقول أمور ميزان في أسماء ملاكيا البعض يقول أمور ميزان ثم يتوهها الملاكيا كبعيسان أنتم الذين كانوا وأباءكم هذا يالكين ما نزل الله إلا نججين بها ملاكيا من سباع حج فانتظروا سوا إني أنا معكم نوئذ لجرا من المنتظرين انت سويس ايان كمدعي الى وحير فانجيناه نبيه بدباديني والذين اخيار بدباديني معه في الإيمان والصلاح وتقوائه معها استقرنا هي الرعي وحنكون بدباديني بالرحمة بسبب الرحمة بحري سببتك منا انك يبا حقا لك أن أغلنا حريساني وقطعنا وحنجرني ونكبكني تابر الذين كوي كيودن باي كذبوا بانيي بآياتنا آيات كالنقا بانيي وما كانوا ألن نقل مؤمنينكو وحق رميو ويلات المودة أخاهم صالح لأي قصتي سدحد بين مرين كل خير حد لبابيي إذا كان أفرتي بقل كارتي ايها بنو ثمود لقد جئناكم قرادي بكم بيوم سدان ايوتي من قيسد ايي سحيق نبي الله انه نبي هود باغي نبي صالح باغي قال تعالى فدوح يري و الى ثمود فارسلنا وحن اودرني الى ثمود خير ثمود وحن أدرني أخاهم ان اودرني اخافهم ولالكم صالحا ها با نودرني اسمه نبي الله صالح وحقه ولا لهاي في النصر لا في الدين يقول قالا حنحوه اسمنا هو النبي كان نود مركا وقبيل كان مقعيش او او قديكور ايه اللقمك عابي سموذ ابن عابر ابن ارم ابن ساح ابن النوحوه صالحنا نصبه ولا صالح ابن ابن عصف ابن ماسح ابن عبي ابن حاذر ابني سمود كل ذا سمود بيسبق لها هذا كانوا وكذا افتسدوا اخافهم ولا الخد صار عنا اي النودرني هلوعو يري يا قومي قراب هذا الك النبي نو اخي نبي الله يحبذ الله وركور انكرام الله لا إله إلا الله معنى هزي وي يا قومي قراب وجدوا عبدان الله معبودك هذا مالكم دين مسجنا من اله احد العابده غيره ابان ماهين قد وحارون جاءتكم إن الرسول هاي أيوة من ايذين تمد بينات قرعات ايذين تصنيسا الى الرسول ايهو ايذين كتمد من ربكم خبقين حق ميكا طلبة ان برلو قصو بحيو حالا ليسا قولك هاشي ما صوب علي هذه مدة ما الله إذا هشيسون كل قوة أجل دلعي وبشر لعي ما هو مرجزو إلى قدر يسير مقونسي وإلا لا يحول لللمارد لا يحظى دلي هذه ناقة الله إلى هشيسون لكم محيدين تعي آية علامه على صدقه ونموه ورساله من رنيدين شعي أو النبي عي أو أيدين تصنع إذا أفجروها حشأ ببنانك كمرة تأكلها تأخدو في أرض الله إلى بلقي بعيدا إذا حشاء من الله سيو ولا تمسوها حشاء صدارنا بسوءنا عما أفيأخذ ليدين كادين مايو حشاء بعد رود واتان منا ليدين كادين مايو فيأخذ لكم إسلامك واحد قبنايا حذاب الحذاب أليم حنون بضن إذن حميل الكريم والليذين دبرقوين أيو وذكروا وحال حصوصة إذ قرتي جعالكم أبوين إذن كيالي خلفاء دريدك وأوحري من بعد عاد من بعد هلاك عاد فرع الهدين لدبرقوين كم قدال أيها أذن كالليذين أبابولي أض أبو رمتن وهو بواكم اللوحوه لانداجيه في الأرض النوك دك مانا يسوقيها في سنايين قلت عنهره غير هذا وحي دكنايين جنوب الجزيرة الجزيرة العربية حضرمو اي اي دكنايين هل كاسا يدقي جي جيرين اما كوان شمال الجزيرة شمال الجزيرة هي جيرين او الى الان ايارو صالح طبوك تاذي كتال بان كاسا يكون قولك أوباءكم على وحوش يندجيء حدوث العدمار جوي في الأرض الملكي أيام لا شمال الجزيرة العربية أيام لا يندجيء تتخذون شيء دون دي قانون دين قديم كيانا يا سهولها سهول الأرض من جو أبورط على كليلا مركب كلي الجيران بورلونا وانكارو مركب مرنا اياد دتان و غريكو ندي مرنا بوري اياد دتان كل كاسا سالوكي كعنت اللذين كو قاليي افذكر وحد قراب حسوسات على الله الى بروا غيالتي هديت اي غايدي خير عزاذين كرها باي اي اللذنان كعنت دريدا اللذين كليي هي دريدا حسور كان صالح اللذين سوذري يو وعدي كان يواندان تيدين جايبيي حمد لا ترى الرب إذنكو قال <سؤال> الله إيسا خصوصا كما عادنا قول ولا تعطو هخربين في الأرض نلقى كذيه إيسا بالكفر والمحاسي قال لي إياك الله نلقى أخربين مفسدين إذنكو نلقى يخرب أيو سرقيني أبدا مركى النبي الله صالح أولى هدل يرتبون واتن جوابت الله علي قال الملأ وذا يلوح يرا له الذين و ضال استكبروا الى ابورس النبي صالحا وذا يجي في لو غيري و خدان بالمدح اللي جاكي هذا لشمود اركان لا يكون شريري ومن قومي نبي صالح بولد وكان بشي اررسمود كميدا ايا و انت النبي صالح رمي شي ايي اريدنا الذين اخيار ذلك لجين الاساده ان لم المؤمنين تا اي واحد يجياده لمن ضد امنه ومنهم مصدقين تكميلا اي اي يجياده اتعلموا كون المؤمنين تام عقيدهم ان صالحا صالحا انويه مرسلون مثل الذي مرضي رد دي حقي لا دي ري. موكتي كل كاي مؤمنين تجوازن لك قالو مؤمنين تو حيرا دين بما حق ورسل صالح لا به دي حق مؤمنون وارهم الى صالح بان الرومينى وحللا ديران رومينى النبي الكهريا نورومينى بين يدك بان رومينى سلامك اي مؤمنين تو هذل 11 يوحنا ظيارك قال الذين وحي وحي الى ده استكبروا حتى يسكنوا اي شيء ان انغنا بالذي واحد ام انتم رميزن به كافرون الدين اذا دخلوا دار الا بالذي امنتم مركه اليهي خصول الى يكون سيغان ويرادان رسولك صالح حواب كل كسوه غير هذا إن عبد الله في <تصفيق> أمم تنتهى <تصفيق> الكافرون وإذ إن كادرهم أيضا أنجو بيننا أمرك الرسالة هي النبوة هي وحيه هي دعوة هي توريك الله فلا من إله غيره ولا يلي وحولهم بيسقوا ولا ترد وحاله واحد روم أيضا أننا بيننهم ديننا ساليسكاس ورجسداي ما كان له بقر بعل نغلي حلقة سابقة الكب في جلوان ودولة وإلى ثمودا شر ثمودوحا نوضرني أخاهم والألكو صالحناها قال النبي صالح وحييري يا قومي قرابوا نعبدوا واحد عبدان اللّه إبوّينا ما لكم إذن مصقنا من إله أحد لعبدك وغيره اللّه أنا نهي لا يجنكم أركوه قد وحاد لبا شعاتكم من أيدي بيانات الحجات على صدق ونموتي ورسالتي وحجاء وحين ذين كتم ربكم الربيكم إذن كربجين حقي فانتنا هذه مدة ناقة الله أبا وين هشيسية لكم معيدين تعي آية علامه إن توصيصه وعندين شجيرهن مريزة فلا رواها عشاك الله فنأكل كمرة تأكلها تغذى في أرض الله إلى ذلك سجوديس هذا أمر ولا تمسوها حشى حدارينا بسوء حماه وفياخذكم إذا مركوا هذين عذاب العذاب أليم حنوم بدن والكل حسوسك إن قرته علىكم في بيت كيالي خلفاءكم وجنيد واري من بعد آدم كأهل هذه الدمار قوي ككذاب الجنيد الذين خابي ما قلت قلت لفضوحي تعي وضوحكم اللوحو الذين تجيئي في الأرض نلك القديسة تتأخذون الذين قيالاناية في سهولها تحيالك إذا قضوا قصورا سرات قيالتين في الصيف جلالك كلون وتنحتون قرات الجبال بورها بيوتنا أقل في, في ستاء قضوا مركو جنون افتكرو حسوس تعالى الله اللئيم يا لك خصوصا ولا تعثوا خصي الله بكا كغايه يا خرب بلاده فيلذلك غديزه وكفري ويا شركي ويا معاصي حكومه ساهديننا مفسدين قدك قصا يالله بايه دني كذا يا خصي يا قال الذين اضرياق من قومه نبي الله صالح ولدو كالشير يرزمون كمدها للذين تضحيوا إيرادا أستلعفوا للضحيف سبي لمن قار أمن حق الرمي ومنهم مصدعفين تكميدا سؤال استهزاء وتحقير أي الأويدين أين هتعلمون ما أدن كناءهم أن صالحا صالحين يهي مرسل مثل الدرين من ربه شبكي حقي لك الدرين قالوا وعي لذلك إنا أنك بما وحى أرسل للادري حقا تحوذي التوحيد في الدينة بما حقا أرسل صالح به حقا مؤمنون صالحة بانور روميني قال الذين وحيوا وعي لذلك استقبلوا بسوين إيسيك إن أنكنا بالذي وعاد أمنتم روميس المؤمنين به إيساكا كافرون بإيناي Elka zaarini jongtau, elka marken jongtau kala baa, kolka kaali, jomus nimbalan nohdaj, sinni baanan loa kala baa aj, kolka għawsi, sinni fedije, dile, anna baa, ħaxi ebbein tajbohne, ha' gojen, hei għadana birajien, ua amri uki birhe, anna Amarki xabibot, amarkiin إني, إني ربي يا سيدنا وككبر إن ربدي يا رسوله صالحا ثم يانا إرعان خُلْقَ كن كما مر ابيك واخوينه يسيه حش ابنا وادي له فبلى صاحبك في الليل وحسوا يكونوا قالوا فزمودوا الله الله ملك hadayen <tiedin> lovada an midu jaa ya khana mal wala al qubwa qadama gidu adaysima yitiran marji an huwa ni ayya loogu yare kisagula ya gumbibura ya sabinini risalo hadayan ogalay ya khana meera ya salih itilan kale bina adabka at ad. saidu godin in kunta mursali أنت حاجة بلقادي راي حدات كميتاي لي ما عذاب كان شيء جيسيوي ها خذتهم وحرس مود غباطي إسلاميكي الرجفة جري سيحاكون علي تشهدين لغة بايلية تدركين إلا قريري أدمي وادعي علاش أكون علي ها خذتهم إسلاميكي وغباطي الرجفة جري وفاصبحو حرس مود معي نهدين tidarin aqallu hada gudu hada jazminak wa af ganbisan sinbirta hadayli mato khalib alu hayul ala af ganbi yaqul aluka marq gariir inu fi qabsat aliyadat kol khatay shou gayyan ga'ma tukadu dagako la nataynan karo la mana fadin karo kif aani ana saraya ya gilba ya ga'ma ya قال كاسيدي بين نفسك عن بعدي، كل كأي قصيد أشنب رها، قل بينتو أفجنبيسن، أيان نبي الله صالح يقدر ير، والنبي كره ميي، أيان أركي، قيل أباد باديي، كل كلا دمر قويي، نبي صالح، قير تعصوا في فتولى نبي صالح جايي، عنهم كرتموا حقه فقالوا وحونا يري، حديث لبابي هي كذبوا. يا قوم القرى بختيبوا في ر bio يفكوا من الحد اللهいい لقد نستخدموا أبلغتوكم عن ذلك عن ذلك عن ذلك وسالة ربي بنفس المخلف سوالة أنثقة من لكم وانية وانية وانية حلقة أن pudding وaki ما لا تحبون انjähr تساعد علينا الناصحين ذلك وانية كاش عبارية بلا جرد وحوي مر ناسحة وانا قشاي كايه الماما يا سماه كديغايا ماركي لا قونسدي هلاك يا اسبركن ولكن لا تحبون الناس الحين حداني لي واني واني مجعلي حد اذا جعلاننا وطال الليل حقاي او نغليدين كديغو فاقرو اي دير انا قتاش وعطوا حي ككبيرا عن أمر ربهم خبقوا الأمر كأوفر إنه رميان وإراءان حشان أمان سيان فإن بمدحال لغا تاقي ملكا سيبناك إستاقي ويفسغلوا لي عديسا وقالوا بحي إلادين يا صالحوا صالحوا اعتنال لك علي بما عذابك تعيدنا تحيدنا أنه إن كنت حداتها من المرسلين إن تحقق بلغا ديري حدات قميتها فأخذتهم إسلام أركير يرزمون وعقباتي الرجبة غريب خندلاتي قيلة اللقو قيلية أيها دولكينا لك غريري مركا دلسانا قيلة واو دي وأوغل عضي دولكي هوسانا وألا لك غريري مركا سيدولك عن تنجين أيها معا أيها أفكا أيها اللقو عضينا يقول قفسدان اسكت دايان سيدي بي النفتك قبر داي أوفها صباحو وحين أركير في دارهم أقلد هذا دع هذا أقلد وهذا كييه يجي بابا باي جاسمينا هو كرسي سنه أفجنب يؤيي فتول الله سال الجسي أنا مدرس مال عقل فقالوا وجي لي يا قومي قرابو لقد وعذابا أبلغتكم إنني دين شو كرسيي وإيش ما لي هو ك هو الله على جي حبا أن الله الله يجي شقي لا والله يبغون كرسي قد وحده إنه نبلغتكم إذن قارسي في صالة الرب حبينا يحرموه إلا الدري إذن القديس هو قارسي ونسعتوا واني خير ميري أحوانات أغا يا الله إبرا يا الدنيا يا آخرج انتبا إذنكوا واني إذن شاقي ونسعتوا خير ميري لكم إذنك ولكن أي شيء لا تحبون قرابا مجعا إذن قال ناصح انت وحوانيس اوعد يسوي دان جعلي حبيدان جعلينا حراقه جعلين سغرتن قلوده ليد قال لي قومي هنيق سفي افرن نبي الله نو في قلبي لوديري اي يكون صاحب سنت هاي قال تعال وارسلنا وانه غير لودن نبي الله نو ادر وقتي بانو ديرني وقال النبي لوديري لقومه نبي الله لوط بابل بكونش وإيراني هالقصو كي من من سجل نبي إبراهيم ولاالكي بعد عليه لوط ابن حاران ابن آزرول نبي الله إبراهيمنا إبراهيم ابن آزرول كل كإبراهيم كا في حاره او على كل كنبي الله لوط وهو نبي إبراهيم عراق مركي هورس جوعة الله أعطيك ليت الرمي وصدق الله في قوله فمن له لوط؟ وقال إني مهاجر قال كما رأي عقلت جي أن نبي إبراهيمنا شامي فلسطين في بيت المجد سبط نبي الله لوطنا وحلاط جي ما جال عموري الجيرة هي سدوك وبحر المي أقبل أكتئب ولماذا نضجر تجيه نجس كابته هل كاوو دكن او تو غلوب مقاله شر دي لا ديري كل كا قونيمدان في قومه لييري قوم عيسا يامو اعمال د بولدغ وجيري او ولنولا ولا الا كدانا سماه وحو يري قباب كهين متكو غووا ايو كواني اتاتونا مو وحدو قل مونيسان اما لا امانيسان الفاحشه وقدم بني ماذا فالهم اكود درس ديوه وان من ننك له حكا فهو حسب لي ان ما نيسان قبيع داسا له ايان فو شخص كفيفيه عبد البضن عبدالله ابن عبدالله وحطريه الى طبان قف ايتني كميته لواتك الدنيه الى اقوار سيدي اياد عديسي ما سبقكم بها من احد من العالم تطبع معها حتى تراغي الدنيا ما يقعنا من نين اريانا الى مخلوقي سودان بما يقعنا فالقمار كان نين ونين اريدي الحكمة والحكم والله ما هي بخلافة حكمة اوه حكمة اوه دا جدية واحوة انه نين نقدم نعوه ربعانه وحكمة حكم كينه واحوة يفسح بإلا قاتو وقف كان اللاكو أبو راي حتى نأدينكو قرسة كل كان اللبادي بوادي دين الحكمة إيهو الحكم بين اللبادي بخلافين إذن أمور راي إياقاب باللابي كولك اللباكاتا كاملها وحا كاملها إنتا الليس قاويو إن مبنينك كالي خوزنكا عيشون بل لايس غوفانو أنا كا عندوي ماي أنا كا عندوي وحا كاملها إيه لم ما قارا سيدا لوفاديو إن الكهودوسا وأن يبسطون منك كله وكهودوسا وين جاي هو حسمنه وحكمله إن النفلاء إيشو كنانه شنبره يدمره يحره إن شئ نف بالنف كهرجيان مركي يشغل آنو يشوط دان بقولاتة إن الكوخسلاه نتدو سفرها إن إذا عن أما عن شرق سبة أيك قادان سحرهوا بالنان كإني الماجدة فدي عن جلالة إيسك توبان، كل كائلة توبان جريمو، أمي ذا مذا كله؟ أي كهندعي عبد الله بن عباس تريعي؟ لكن تنا أوفى الحمي يدي بوكو أنا أنتي أتاتون الفاحشة وما ضلين من أيضا ما سبقكم إذ إنكما هرمرين بها فاحشة من أحد قفنا من العالم من أمك كملوا والغريب hadaan hore loogu daxmay jirin ilagu sii ku haleeleen ogmaska alaawada ugu soo dacday jiray intuu iska digaalay yar yar yar iyo oday yar iyo horto walaal walaal shuguq qabsan jiray مركي الدمب هو وحيكاله هذه مركي الدمب هو النقطة هذه المال لها ركبة قرطوة عملية اللي مصنعين أيو مركي الدمب هو متفرجين ده ودانو انت كليها قبصدان فأولا حدين باكل اكتب مركي الدمب قص قصلا صليح الدمب إياجي ما يسكوا بالله فراحة مركي سلق لنا ووكاد احباحي فهذا بعدي أتكوتك أن الشيطانك وصلك مركي الدمب هو مالكيس كوريدا إنو إني بريومنك ما كثأت الخبر تن كل خمسين أو أربعين وروي لفاحشة أبو فصيل إنكم يدينك لتأتون الرجال حكم ذو كلمونسان شوطة كاسية معانسي من دون النساء حوانك أبو أبو رينا إذا حقد ديانين بلعمتم يدينك قوم دبتيهم مسرفون حدود باية اي وخي ليين عدايي كتلابزته وحن ليدينو قران كل خجمدي هي وجار مرتو طلع قيمي قد النبي الله لو مر كو له هذلي كل اي جوابك لو جوابي خل حمد وما كان ما هان جواب قومي نبي الله قولي نذري هل انت يعليا إلا ان إنا يرَذن مهان وعكَل أخرجوهم وعلى ترحيلنا يا نبي الله اللُّ إياك قبله إيه إياكوسه إيه ولا يري فإن الضحية ولا مسافرية من قريتكم كمدينان هل قصر اللُّ من الرميه سبب تنواع معي قدم دعي لقديقاي إنه مناسية ومدرد ننكو نغميسي أي عاي عيان وإسكه فييو إنهم نو إياداتكيسة وناس ددول يتطهر إسكه فييو إله حجري فأنجيناه نطبط باديني وأهله إنتره ما يسر علينا بادباديني إلا امرأته ناقوق بيما هانه كانت وحيناك تنقوطي من الغابري تكي على بككوهري أي نقصي كل كيلو دن لبج بادية هل غسما يدلكي كله وامطرنا ورخاوين عليهم كركودا مطرن خاوين لا يحضد اللغة دي لقح أي بيج روب اللغة دي قي وسيد الروب كوده أي لقح هذا نشود اللغة شوبي سبحانه فانظر لو كيف سيدي كان هاتي عقبة المجرم وهو الدمبية ذا وهو يريد الدمبات هذي فرصده النقوطي يو أخذ عفيرو ولوضا أيان ندرني إذ قال قرطم لوض اوهيري لقومه خارك الله دريبه وحوهيري أتاتونا موحد الله مانيسان الفاحشة هم الدمب اللي أركبك كالي وكهم ما صباقكم من أحد واحدة من العالم من أونك كملا قيد كورياي لما أركو تبلش كيدن بري يا ذين كحرن نقضي يا وحنا لذين كاركين إنكم ذينك كا لتأتونا وحبوك لمونا إنسا الرجال راد شهوة نعنسي ولبا قيد الله في عن من دون النساء حوان كسوق بل وعصم يسوع حلو كعماه أنتم ذينك قوم ندبتين حجة مصرف حد جد باي قفكنا مرفو مصرف جاء ثم وكجوكسن مل سو هذا مصرف وعلى عريقاي أو كشي عيا مل فيلا عريقاي ونبوه هذا جد باي نعويه إذاي وما كان منك سو هذا قومه به نبي لود خلا هذا لا دري علي إلا أن قالوا إن يلا ما عنوا أكل أخذوهم لود يدكيس كسرى من قريتكم من مدينة العمورية يسدون إن لك سعروا سبقكنا وعاوا إنهم روض يدكيسا وناس واضد يتطهرون كي يغسنعيا وإنك أينكو لغميني فإسكو فايانو كي يغسنعيا فأنجيناه روض بدباديني وأهله مثل روميز الرعد بدباديني إلا مرآته أفاوه قدوا إنكار قبطي وأوما الله الله ملاحي إياد إياد قشي وبعض إيكو دارنتي كان هوا نيدا واحد نخوتي من الغابين تدكا كوحاري إيقابك يا عذابك أي أيكا مذن نخوتي وهم دارنا شبناي عليهم كوركوضا دا ما دارن نحن نرى أنه كشبناي كيف سيدي كان آهاتي حقيبة المجرمين كويداً بيضاً واويناً اريف دنباداً في سنة النقطة من الهلاك والدمار فيه وإلى مدين وقصدي السنة والنبي الله سعي إيرير المدين حضا ذكالعلي قولا ذي شمالك أي ييربويه قال تعالى إيبوا حيري وإلى مدين خير مدين وحن نؤدرني أخاهم ولالك سعيباً أها قالوا عجر شعي يا قومي قرابوا اعبدوا الله ابا وين ما لكم إذن ما سقنا من إله معبود غيره ابا غيرك يا قد وحارونا جاءتكم من إذن تمد بينة حجة إذن تمد من ربكم فبحقب إذن كتمد فأوفو وحد كما يسترتان الكيلباك هذي وحلا كربا جنايو حاجية خدلك حقيسية والميزان وحلا خد لنايو اللي قدينا اينا لما يسترا ولا تبخسو هذيننا أن أسدك أشيارهم وحول عكديننا ولا تبسد حخر في الأرض تلك جوديسة بالكبري والمحاسي حكو خربو بعد إصلاحها إبهدو وناجي كقذال يا وانذا وأنا ذا قيم لقبذا إعبدوا الله رب اللابي أوحى الخيل أو يري ولا تبخسو ولا تفسدو يا لكم أرِنكم عن ذنكو وانجي با خير في عناق لكم الذين ان كنتم مددين مؤمنين هو الله إن يجمع ربا فاسمعوا قولي وركعين ايلا أوامرت إذا نقت ولا تؤردو حفر بكل صلاة تبلغ كإئلك تعودون إنكوا على جعلنا يا شهود أيك أو تصدون الأودي سان عن سبيل الله إلى دين تسي إسلام نمدي أياد من ددك ذي سان أما نر مي يج بهيب أو وضد قاض لها أيادو ذي يوجه tawaka gumandoni mezan wal furu hususa in kuntum hanjirtan qalilan kuwayr wa marki reerdamu naglaga digai hoga yar ayaso hare inti yar o dawr boqola o nabi salu ruumaysey o ayar markada hanjirtan qalilan kuwayr وانظروا دورا كيف الصداع كان أهاتي حقبة المفسدين وحي فساد إيا حمي اللقوي إيا اللغة وكشق إياي إيا بتنبات عزيز معي نقطي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم نوط إيا بتنبات عزيز معي نقطي الهلاك والدمار والخراب والعذاب بين نقطي كل كفره فيري كيف سدعي كان النقطي حقبة المفسدين لا تكذن قصي اللب بالكفر والمعازي كل فسادي يبتدي وعي النقطي وإن كان هدوه هذا الحركات اللي بقيت مال النقطي خلا روميسي هي قلب بينسي تبني من له دكان سنيعي الله مركل لك شو بيا كذاني يحقول وإن كان هدوه هذا عافاتكم منكم إذن قمدة حديهين آمنوا هو الرميين بالذي حق أرسلت أنك سعيب الليلة إلي به حق وضائفة قرأك وإنتبت نايد أنا أي أن لم يؤمنوا الرمين ونبدأ إنه جير مدينها مدين ابن إبراهيم أين لبلا إسوء ارتاقنا هاي وأبو القبيلة أي مدين الذي جري نبي الله إباهم بعد راي سعيبنا فيرفو كبشي وصعي ابن ميكايل ابن يشجر ابن مديون قالك هادين إنك غير مدينا لابد أنه قلنا فاصبروا تلقاتا حتى يحكم الله إبا إنتو كحكمه بيننا إنك بعدين وقالذي كارتلا ودمركو يابا بيه وقالذي قمنا وفتباديو سماتا بيه وهو إبا خير الحاكمين إنتو حكمي سا الله هو خير بدو وإلى المدين في المدين وحنو درني أخاهم ولاركو سعيبنها قالوا حييري يا قوم قرابو احبجوا عابدا الله أبوينا ما لكم إذن مسقنا من, من إله حبيرته وعلى عابدا غيره أن الإباه قد وحرنا إلي إجعادكم إذن تمد من ربكم خبيين حقي أي إذن وحد ما يسترتان الكيلباك بميتك داية والميزان وحد لفضلين ايو ولا تنخصوا حد منا الناس ضدك اشياءهم وعوضهاك بمنا ولا تفسدوا حقصين وهاللهنا في الارض دولك كبيرسة بالكفر والمعاسي حقوق صنا بعد اسلاحها حدوها يبونا جيهي ككذا الرسول وإنزال الكتب قامري بالمعروف حد ويه بس اكو وناجي كغزال تعاليكم كان يا خير في انام بدن لكم مذينك ان كنتم عاداته مؤمنين كو عبروا ميي ولا تقعدوا فرسان بكل صر جبله اركونا مرحبا شوتله ان ديشان او دخدان اما لاوش يلي عقد سبك ولا توعدوا افرسانين بكل صر جبله اركوني صعدوا إلى إنكوا قد نايا أو تشدوا أودايا أن سبيل الله إلى دينسي عقلي بعدك كأوديام من بعد كأوديام أما الرمياي به دينك أو تبغونها دينسي بعد البايسان من أمانه به بالله بعدك أبا الرمياي حدنا وتبغونها وعن ديني ما أود البايسان في وجهه وعن دينه هنا قلوعا بتكون إذ قرأت كنت مع جرت قليلاً كوير أو فكرت لكم بعيد بديء وانظر كيف سيدى كان عاتي عقبة المفسدين كم أخرم جري أردم بعده سيدى نقاط دورا أو إبراقته وإن كان هدويه عقبتك منكم إذنك ملا أمنك ورميني إلا في حقه وجز الله إلى جري به حقه وطائفة كعناعين لم يؤمنوا الرمين فاسبروا دلقاتا حتى يحكم الله إبا إنت أكبركم بيننا إنك بعدنا فهو إبنا خير الحاكمين إنت حكم إياكرناها ألا أهو خير بدون والله أعلم